افما نحن بمنتين الا موتتنا الاولى وما نحن بعبدين ان هذا هو الفوز العظيم يمث ليذا كان يعمل العاملون اذالك خير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 وَهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِأُولِيْهَا مِنَ الْبُطُونِ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنَ الْحَمِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ لِلْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفُوا آبَاءَهُمْ فهم على آثارهم يهرون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فارسلوا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نور فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم